إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنو الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين